تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وَأَهُم يَقُونَ مَا لَا يَفعللُون إِلَّا الذيِينَ آممَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَذَكَروا اللهَّهَا كَثغَ وَ تَصَعُوا وَ تَصَرُوا مِم بَعدمَا ظُلِمُ وَسَيَعلَمَُّينَ الظَّلَمُوا أََّّمُ قَلَبِ يَوْ